يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الآية اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا وهل هو منسوخ أو لا فقال جماعة من العلماء هذا الحق هو الزكاة المفروضة، ومن من قال بهذا أنس بن مالك وابن عباس وطعوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن مسيب ومالك، نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثير عن أنس وسعيد وغيرهما، ونقله ابن جرير عن ابن عباس وأنس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن مسيب وقتادة وطاووس ومحمد بن الحنفية والضحاك وابن زيد. وقال قوم ليس المراد به الزكاة وإنما المراد به أن يعطى من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغث ونحو ذلك وحمله بعضهم على الوجوب وحمله بعضهم على الندب قال القرطبي وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندبا وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضا ورواه أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال مجاهد إذا حصدت فحضرك المساكين فطرح لهم من السنبل وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ وإذا درسته وذريته فطرح لهم منه وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته وقال قوم هو حق واجب غير الزكاة وهو غير محدد بقدر معين وممن قال به عطاء كما نقله عنه ابن جرير وقال قوم هي منسوخة بالزكاة واختاره ابن جرير وعزاه الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء وايده بأن هذه السورة مكية وآية الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية بعد الهجرة وقال ابن كثير في القول بالنسخ نظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبيّن مقدار المخرج وكميته قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة والله أعلم انتهى من ابن كثير ومراده أن شرع الزكاه بيان لهذا الحق لا نسخ له ومن من روي عنه القول بالنسخ ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن والنقاعي وطاوس وابو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضا ونقله عن السدي وعطية ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن والسدي وعطية واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذريه والتنقية وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجذاب فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد فعلم أن الآية منسوخة أو أنها على سبيل الندب فالأمر واضح وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة وهو المذكور في قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجها لكم من الأرض الآية وبيّنته السنة قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة الآية هذه الآية الكريمة صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها التي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولكنه تعالى بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم الخمر في سورة المائدة بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والعنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال بعض العلماء لا يحرم مطروم إلا هذه الأربعة المذكوره وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة قال القرطبي ويروى عنهم أيضا خلاف وقال البخاري في صحيحه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية وقال ابن خويز منداد من المالكية تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير ولهذا قلنا إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحة وقال القرطبي روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة أكل لحوم السباع والحمر والبغال وذكر حديث البخاري الذي قدمنا ثم قال وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال لا بأس بها فقيل له حديث أبي ثعلبة الخشني فقال لا ندع كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية وقال القاسم كانت عائشة تقول أما سمعت الناس يقولون حرم كل ديناب من السباع ذلك حلال وتتلو هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية قال مقيده عفى الله عنه اعلم أننا نريد في هذا المبحث أن نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوها وحجة من قال بمنعها ثم نذكر الراجحة بدليله واعلم أولا أن دعوى أنه لا يحرم مطعوم غير الأربعة المذكورة في هذه الآية باطلة لإجماء جميع المسلمين ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الخمر فهو دليل قاطع على تحريم غير الأربعة ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين العلماء وإذا عرفت ذلك فعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم تحريم ما ذكر قالوا إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة المذكورة وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدمى ونحم الخنزير وما اهل لغير الله به لأن إنما أداة حصر عند الجمهور والنحل بعد الانعام بدليل قوله في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل الآية والمقصوص والمحال عليه هو المذكور في الأنعام في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر الآية ولأنه تعالى قال في الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية ثم صرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل في قوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية فدل ذلك على أن النحل بعد الأنعاب وحصر التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيل وما أهل به لغير الله فقالوا هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد مرة في مكة في الانعام والنحل وفي المدينة عند تشريع الأحكام في البقرة لا يمكننا معارضته ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي المتن متواتر كتواتر القرآن العظيم فالخمر مثلا دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها لأن دليلها قطعي أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار آحاد يقدم عليها القاطع وهو الآيات المذكورة آنفا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته